السلام عليكم ورحمه الله الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاه وسلاما تليقان بذاته الكريمه وبعد الله اسال ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا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 كنا نقف مع هذه الآيات الكريمات والتي حدثنا الله سبحانه وتعالى بها في هذه الصورة الكريمة عن قيام الساعة نسأل الله لنا ولكم السلامه والنجاه من أهوالها وقد سماها بالطامه الكبرى وبينت لكم لماذا كانت هذه التسمية وما معناها وبين الله انه في هذا اليوم يتذكر الانسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فالنار تتراءى لكل الخلق والكل يقول سلاما سلاما ولكن لا يسلم الا من اراد الله له ان يسلم ولذلك سيكون الناس فريقين فريق سيدخلونها ويتقلبون في عذابها منهم من يدخل على سبيل التأقيت ومنهم من يدخل على سبيل الخلود ونسأل الله السلامه وفريق ستتحقق له النجاة من النار ونسأل الله أن نكون من أهل النجاة من النار افتعال لنقف مع الفريقين وقلت الله سبحانه وتعالى قد قدم الحديث على فريق عن فريق أهل النار وفي هذا تقديم للترهيب على الطغيب وهذا ما يتفق مع السياق لأن الآيات جاءت إنذارا وتحذيرا لأهل الكفر نسأل الله لنا ولكم السلامة من الكفر فقال الله سبحانه وتعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى قلت لكم الطغيان كلمة عند العرب يراد بها مجاوزة الحد فالإنسان إذا ما جاوز الحد في أي شيء يقال ها طغى وعندنا أمور قد حد الله لنا فيها حدودا لا ينبغي أن نتجاوزها فإذا تجاوزناها كنا من الطراط ولا حول ولا إلا الا بالله هناك كما قلت حد في العقيدة لا يجوز للإنسان أن يتجاوزه ألا إنه التوحيد الذي إذا ما تجاوزه الإنسان فقد طغى وبغى في عقيدته ولذلك وصف فرعون بذلك إذهب إلى فرعون إنه يطغى جاوز الحد في العقيدة فأشرك بالله وكفر بالله رب العالمين هناك أيضا حد حده الله لك في الدنيا في الدنيا يعني في عقيدتك في دينك لك حدود لا يجوز لك أن تتجاوزها وفي دنياك لك حدود لا يجوز لك أن تتجاوزها ولذلك الإسلام جاء موازنا بين الدين وبين الدنيا فلسنا كاليهود الذين أغرقوا في الدنيا وفي الماديات على حساب الدين ولسنا كبعض النصارى الذين يعني لغوا الماديه تماما ولم يعطوا للبدن حتى حقه وترهبنوا ووصف الله هذه الرهبانيه بانها رهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم جاء الاسلام وقد حد لك توازنا كما امرك بطاعه الله وامرك بتوحيده وامرك بعبادته قال ولا تنس نصيبك من الدنيا اذا الدين له عندنا حد والدنيا لها عندنا حد ولا تنسيه نصيبك ما ألشي ولا تنسى الدنيا ولا تنسيه نصيبك فأنت لك نصيب لك حد لابد أن تاخذه وهذه مسألة ينبغي أن تعلمها يعني لسنا مطالبين ان نكون رهبانا ولسنا مطالبين بأن نكون أهل دنيا لابد أن يكون لك توازن في دين له حد وفي دنيا لها لها حد لها حد المرفوض انك تتجاوز الحد في احد الامرين اني بدينك لا تاخذ نصيبك من الدنيا كما فعل اهل الرهبله تقوم ما يبقاش في زواج ما يبقاش في كسب طبوده مطلوب ده الزواج النبي قال في الزواج إنه يعني من سنته ومضارب عن سنته فليس إيه ها فليس من فهذا ليس بمطلوب هذا ليس المطلوب لا بد ان تكون هناك موازنه لا بد ولذلك لما جاء رجل الى علي بن ابي طالب واخبره ان في بعض اللي يقول لك يعني اللي الدراويشه خلاص فيقول لك بقى خلاص ده عشان يوصل بيسيب الدنيا خالص فجاء احدهم الى الامام علي وقال له يا امام ان لي اخا قد عزف عن الدنيا تماما لا زواج ولا عمل ولا ولا ولا ولا زي بيقول لك إيه دخل عفيني بقوله دخل الخلوة بتاعتهم دي ويقفل عليه بابه ما يبقاش طول الليل والنهار غير إنه وعده يقول حي بس خلاص, خلاص عازف عن الدنيا تماما لا زواج لا عمل لا مال لا يأكل إلا يعني ما نض من الطعام سيدنا علي فلب منه أن يأتي به فلما جاءه قال يا هذا فترى ان الله قد احل لك شيئا وهو يكره ان تستعمله اجب تفتكر ربنا لما بيحللي شيء ها يكره ان انا استعمله يبقى ما كانش احله لي مش كده ولذلك قالوا ان الدنيا معبر الى يعني انت بغير دنيا لن تحقق امور الاخره عشان كده لابد ان تحقق لك نصيبا منه يعني اذا كان الله سبحانه وتعالى قد امرك بالحج طب تحققه ازاي الحاج عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز ما؟ اش كده ولا ايه؟ طب هتجيبه من ايه؟ ها مش هتتعامل مع الدنيا طب هتحج ازاي؟ طب هتحج ازاي صحيح؟ اش كده؟ يبقى ال الحدي نفسه ده عايز ما؟ الصلاة اخي ايه تبديك تصليه هدي؟ الصلاة ده من شروط صحة الصلاة ساتر العاوح طيب هتسطر العورة ازاي وانت معكش فلوس تجيب ها ملبس بس تسطر به الايه ها تسطر به العورة تسطر بالعورة لما امرك الله بالزكاة طب مين اللي بيأد بالزكاة مين اصحاب الاموال طب هتبقى صاحب مال ازاي ان لم تعمل وكذا وكذا وكذا وكذا هتبقى صاحب مال ازاي وهتزكي ازاي وهتعطي الفقير ازاي الله ده انت لما تنظر في شرائع الاسلام صلائع الإسلام لا يمكن أن تتحقق إلا إذا تعاملت مع الدنيا هذا حقيقة لكن المرفوض انك تتجاوز تتجاوز الحد تتجاوز الحد يعني ايه ادي بقى اللي قاله اهل العلم إن رقم واحد تشغلك الدنيا عن الآخرة يا رجل أنت بتتعامل مع الدنيا عشان تحقق فرائد الدين مش عشان توقع فرائد الدين فالاصل الا تشغلك الدنيا عن الآخرة ولذلك يا أخي ده شوف حتى ربنا في التسمية في التسمية إحنا, احنا ما سمينا شيئا كل الأشياء الموجودة في الكون اللي لها أسماء أسماؤها تناقلت إلينا من أول الخلق وهو آدم وعلم آدم الأسماء كلها فسمى مش إحنا اللي مسمينها سامة أرض مش إحنا اللي مسمينها أرض حيال اللي إحنا عايشين فيها دي مش بسمينها الدنيا ده اللي سماها الذي خلقها وسمها الدنيا لأنها من الدنو لأنها من الليه من الدنو من الدنو إليها يدنيك أما أن تأخذ منها لتستعين على الدين فهذا يرفعك ويعليك كما قال أهل الحكمة يبقى الركول إليها مرة تانية يدنيك وكونك بقت تستخدمها ها لتحقيق شرع الله فهذا هو الذي يعليك فشو أنت حتجد ولا ها فانت بتتعامل معها ولا أن تتعامل معها ولكن بحد الحد ايه زي ما قال اهل العلم اولا لا تصل الى قلبك لانها لو وصلت الى القلب افسدت الدين خلاص يبقى لو دخلت الدنيا القلب يعوض عليك ربنا ليه لانه شوف يا القلب كما قال اهل العلم وعاء اذا امتلأ بشيء خلاص انتهى انت, انت عطف الكبايه دي لقال ايه ها ميه خلاص مله اتمان مش هتستقبل حاجه تالي مش هتستقبل حاجه تالي ها عشان تستقبل شيئا اخر بتفرغه وتحط فيها بقى لا تحط فيها بعد كده عصير زي ما هتحط خلاص كذلك القلب قلب ده وعاء اذا امتلئ بالدنيا خرجت منه ها الاخره واذا امتلأ بالاخره خرجت منه الدنيا هذه قضية ينبغي أن تلتفت إليه. فانت لك نصيب في الدنيا هذا النصيب لا ينبغي أن يملا القلب لا بالعكس فلو ملأ القلب ضع إذا رقم واحد ان الدنيا لا تملأ عليك لا. لا تملأ عليك القلب فإن ملأت عليك القلب هتكون النتيجة أنك ستقدمها على الآخرة خلاص فصاحبنا قاعد يبيع ويشتري صح الاذان بيأذن لو في موازنه فما بيبيعوا الشيري على عيننا وعلى راس مش كده ولا ايه هحشولك لا ها لو في بقى الموازنه اللي انا بقولك عليها النصيب الحد ها الاذان بيقول له حي على الصلاه حي على الفلاح هيعمل ايه هيعمل ايه خلاص هيقفل وجهه يصلي يبقى الموازنه صح لو ما قفلش وجهه صلى اللي حصل اه يبقى هنا بقى طغى نصيب الدنيا على نصيب الايه على نصيب الاخره وهنا الدنيا تبقى تمست القلب ان هو قاعد ويشتري خلاص الاذان بيقول له حي على الصلاه حي على الفلاح يقول لك لا يا عم يمكن يجي زبون خلاص خلص يمكن يجي زبون فانا قاعد ما بيقفلش ما بيقفلش خلاص خلصت اللي قاعد بفرج على الكرة والاذان بياذن وبعدين يقول لك ابقى اصلي وقت الاستراحه يا اخي ممكن التلفون التلفزيون ينفجر في وشك وتروح فيها لا تلحق اصلاه غير اصلاه البيت يقع بك انت والتلفزيون لا تلحق اصلاه ولا غير اصلاه اللي اللي إيه الاسراء اللي جبتها منين ان الصلاه كانت على المؤمنين ايه كتابا موقوتا كتابا موقوت. ولذلك من يقول ربنا وحل الله الايه البائع اه حلال شيء جميل شيء جميل حلال واسمه بيع لكن زي ما قلت لك هيصرفك عن الصلاه يبقى طغيت هيتحول اسمه من بيع وشراء الى حاجه تانية خالص اسمع في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال اسمع الجاي لا تلهيهم يبقى اللي جاء ده اسمه ايه اللي جاء ده اسمه ايه لا تجارة ولا بيع الله الله الله التجاره التجارة والبيع اتحولوا الى له امتى امتى لما صرفك عن ذكر الله وايه واقام الصلاه ادي بقى الموازنة حبيبي اللي انت لازم تاخد بالك منها اللي انت لازم تاخد بالك منها اللي هي بقى لو ده حصل دخلت في مرحلة الإثار اللي ربنا نهى عنها بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير باب لبقى انا مش ما بقولكش ما يعني الناس الهبلة اللي فاكرالها عايزة الناس تبقى يقولك ده بيعزرنا بقى وش يا عم لا يا باب احنا بنقولك في موازنة في حقال لابد ان توازنها بيلا. وانا بقولك ما بيتبيعش ولا اشتري انا بقولك بيع واشتري لكن لا يصرفك هذا عن ذكر الله وقام الصلاة هذه الموازنة لا يقولك ولا تنسى نصيبك من الدنيا لا يقولك ان العبادات لن تتحقق الا بالتعامل مع الدنيا دي حقيقة نعم لكن لابد من الموازنة ان لا يقضى نصيب الدنيا على نصيب الايه على نصيب الاخرة فان طغى خلاص انتهى واصبح هذا الذي طغى عنده نصيب الدنيا على الآخرة من أصحاب الجاهية يبقى لابد أن يكون عندي موازنة لابد أن أنا أنظر بهذا المنظر أنه في حقي هنا وفي حقي هنا لا يجوز لأحد الحقين أن يضغى على الآخر لأنا عايزة تدرويش تقعد تريل وتعلق لكم سبحة وتلبس لجلبية مقطعة وتقعد تقول لحي زي المخابيل اللي قاعدين قدام الحسين والسيدة والهوب دول والأمة تخيل لو تحولت إلى هذا اللي ممكن يحصل. يعني لو هي دي بقى العبادة وهو ده الدين بقى هنا كلنا هبل وبريالة كده يعوض علينا ربنا مش ربهم لاحنا عايزين هذا ولاحنا عايزين دنيا محظة تلهيك عن ذكر الله وعن اقام الصلاة يبقى لابد ان يكون في موازلة في موازلة ومن هنا حتجد التركيز على ايه بقى, خبالة بقى. فاما من طاقة تجاوز الحد قال ايه بقى وآثر الحياة الدنيا خلاص وآثر الحياة الدنيا يبقى خص من اوجه الطغيان ايصار الحياة ليه؟ الدنيا. ليه؟ اللي انه هو ده اللي بيضيع الدين والعقيدة برضه يعني انت حينما تؤسر الدنيا هتضيع دينك وهتضيع عقيدتك حتى يا هي بتبدأ حتى مع بعض بعض المسلمين بك بعض حتى المسلمين بك انه يبدأ ايصاله للدنيا يخليه ضيع العبادة وبعد ما هيخليه ضيع العبادة هيخليه خش على ها العقيدة فيفسدها هيحلف بالله باطل ويستهين بالله رب العالمين ويسب دين الله وخب أهلهم جرة زي ما احنا بنشوف زي ما احنا بنشوف ومن هنا لابد أن تلقي بالا لهذا الخط الأحمر طغى وآثر الحياة الدنيا هتكون نتيجة ايه فإن الجحيم اللي يا بأبو الرزت لمن ير هي اللي المقوى مرجعه هو مقال بس خلاص مسكنه. مسكنه ليه احنا قلنا كده حفة الجنة باليه بالمكاري هي كده ان انت تتعب في الدنيا ما هو انت فيه اي شيء تحصله بغير تعب يعني حتى في دنيتك ياخي في شيء بتحصله وبغير تعب المرتب اللي بتاخده بتاخده كده ولا بتتعب له. خلاص الطالب اللي بينجح كده ولا بيبتهد ويتعب هذا شيء في الدنيا أخي لا يحصل إلا بتعب فكيف تريد الآخرة بلا تعب يعني كنت إنت في الدنيا لا تحصل على لقمة العيش لا تحصل على كذا لا تحصل على كذا إلا بكد وتعب خلاص فكيف تريد الآخرة بلا كد وبلا تعب وبلا تعب فالعاش بقى ها مطرف هذا وريح دماغه كبر زي ما بيقولوا كذا خلاص فإن الجحيمة هي اللي هي المأوى هذه طرف طيب دول رايحين في داهيه نسال الله السلامه طيب اهل السلامه بقى واما من خاف مقام ربه نسال الله ان نكون له يعني ايه بقى من خاف مقام ربه يعني قال واما من خاف القيام بين يدي الله هذه بقى مقام ربه يعني ايه يعني انت خاف يوما ستقوم فيه بين يدي الله سيحاسبك على الصغيره قبل الكبيره ولذلك سيدنا علي الكدر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابه اجمعين قالوا احذروا الصغائر قبل الكبائر فانكم مسؤولون عنها قبلها الم يقل الله وهو يحذف عن الناس يوم الموقف ما لهذا الكتاب إيه؟ لا يغادر قبلك الصغيره لا. صغيره ولا كبيره الا أحصاه إلا أحصاه فالآفة التي عندنا خب الآفة التي عندنا في الغفلة عن هذا اليوم إن لو كل واحد حاطت في دماغه إن عيد يوم حيقف فيه بيننا إلا أو الله لكلنا شفنا رقاصه ولا فنانة ولا كلب في الإعلام بهجم دين ولا إسلام ولا ضلال ولا أفاق ولا غشاش ولا ترك للصلاة لو في دماغه ده وعشان كده لما يجي اهل العلم والسلف الصالح يقول لك كده اساس الفساد الغفله ليه الغفله بس ده اساس الفساد انك غافل عن لقاء الله هو ده اساس الفساد في كل حاجه ان لو كل واحد وضع في في ذهنه انه هيجي يوم هيقف فيه بين الله هينضبط ده اساس الفساد ولذلك تعالى شوف الحساب بيوم القيامة فذوقوا هذه حساب أهل النار بقى فذوقوا تعتقد بقى النهي بعدها فذوقوا عشان كفرتم وعملتم وعملتم وعملتم وعمل لا لا لا لخصها في حاجة وحيرها فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا فأراض الله يقول إن كل ما فعلوه من فساد وسوء خلق وسوء عقيدة ها مردوا ليه مردوا ليه؟ بما نسيتم لقاء يومكم هذا تقرا فيه سوره قفل لقد كنت ايه في, في غفله من هذا الله الله الله, الله. النسيان والغفله يا عم النسيان والغفله يا عم اللي انت زي ما قلت لك كده زي ما قلت لك لو بتصبح كل يوم والله الصبح الصبح تكلم نفسك كده قبل قبل يومك في المرايه وتقول لنفسك كده تذكر يوما ستقف فيه بيننا لله وتنزل تروح شغلك وتمشي بقانون يعلم ويرى فانصلح الناس اه والله انصلح الناس لا هتغش ولا هتبص ولا هتغتاب ما انت ماشي بقانون انا هاقف بيننا لله ما انت ماشي بقانون يعلم ويرى هي دي الآفه التي عندنا الآف يا ريتك تعملها احنا عايزين رب نفسين والله احنا عايزين نتربى وانا بقول لها بميلة فيه وانا اقول لكم عايزين نتربى نتربى صح انك تبدأ يومك بكده بكده انك تصبح الصبح تقول يا عبد الله يا علاء يا وليد تذكر يا ابراهيم تذكر انك ستقف بين دي الله يبدأ يومك كده والله يبدأ يومك كده يبدأه كده وينزل طول ما انت ماجي بالشارع واحد يقول يعلم ويرب يعلم وياره واحده بتعدي يعلم وياره واعي جاي يديك مش عارف ايه لا يعلم يا يا وياره لو مشينا بده والله انصح حل لكن ايه القضيه بقى من خاف مقام ربه دي مش مبقتش موجوده ها عند الناس البياع يخاف بتاع التموين ما فيش بتاع التموين بيعمل اللي هو عايز ما فيش بقى مقام ربه اللي بيمشي في الشارع في الاتجاه المعاكس خايف من بتاع المرور ما فيش بتاع المروض يبقى ما فيش مقام ربه خلاص بيعمل اللي هو عايزه يمشي عكس الاتجاه الى الدل. اللي بيرمش بقه في الشارع ها بيخاف من من ان يكون فينا بتاع مباحث ولا مش عارف ايه ولا مش عارف مفيش اهو بيرمش خلاص كل واحد بيعمل اللي هو عايزه ليه لان هو بالنسبه له الرقيب من البشر لكن ما فيش في دماغه اللي خلقه مفيش في دماغه اللي خلقه مقام ربه عشان كده ال ال ال ال ال الافه في, في الغفله والانضباط في الخوف والذكر بقى واما من خاف مقام ربه اللي كان عايش في دنيته ده ها خايف من الوقوف بين بيناد الله ده هو ده اللي هيوصله الجنه الله ليه لانه هو ده اللي هيصلح حاله في الدنيا ما انت ما دام خايف من الوقوف بين الله انت ما دام خايف من وقوف بيناد الله ازاي مش هصلح حالك في الدنيا ولذلك قالوا كده الخوف ده برضه مش مجرد كلمه مش مجرد كلمه ولا مجرد ان انت تسمع ايتين وتقعد تعيط ده ولذلك انا انا حزنت في مره من المرات ولا في رمضان حوالين جينا بنعدي على مسجد عمرو بن العاص وكنت جاي انا من طريق حلوان فلقينا الدنيا مقفوله قالوا ده كله في رمضان فقالوا اني خلاص الليالي الوتريه بيجي محمد جبريل بيصلي بالناس هل؟ طيب تسأل نفسك الجمع الرهيب اللي راح ده عشان يصلي ليه الإجابة أنا هقول لك الإجابة أنا هقول لك خلص الناس والله أنا قلت للأخ اللي معاه وتلوقف كان سواتك اسمه وحمد حروق طوله يا أحمد, أحمد اللي وتلوقف نسمع بقى يا سكة وقفف طوله نوف نسمع خلاص. فتسمع بكاء الناس حاجة يعني مؤثرة خلاص حاجة مؤثرة إذن بيقرأ ويقول الناس دي خلاص أهدب ناس خايفة من الله سبحانه وتعالى عندها وجد جميل جميل خلص دعاه وصلاته وبدأت الناس تخرج. تقوم أنا والتي لسا تربص بقى واحد حط يده في جيبه ويطلع علبه السجاير ويولع سيجاره وبعد ما خالص كم واحد دول كبعات كانوا يعني هم دول اللي كانوا خلاص وخرج يولع واثنين خارجين مش عاب بيهزروا و مع بعض ايه ده ايه امال اللي كان بيعشق ده ايه اللي كان بيعشق ده ايه السؤال السؤال خلاص وهي هي الناس للأسف كده يعني الناس كده ان انت عايز تخاف يبقى هتخاف ما فيش اتسار للدنيا في خوف من القيام بين يدي الله خلاص ولسه عن حته الاطاره بالدنيا دي كانت هتفوتني دي او يعني احد الاخوه الزملاء قابلني زعلان قوي طلبوه في مسجد وقلت لهم قلت له روح عشان خاطري وما فاضل فرح صراحه فبعد الملاحظه ابني زعلان قوي قال لي لا ده انا فاكر ان انا روح يعني الناس عمالة اتحايلت عليه وخلاص وعن طريقه انا خلاص قبل فيالي انا راح معتقد ان انا هاجد يعني المسجد على الاقل بش عزول الشالع المسجد ممترئا عن بكرة يا فروح فاروح الاقي صفين ثلاثة فشيء احزن فكلمت المسؤولة المسؤولة انت يا راجل تعملين تتحايلوا علي وعايزين الراجل ييجي وبعدين يحضروا صفين ثلاثة ما مأعلنتوش قالوا والله اعلاننا قلنا لناس أعلنت قلت أننا قال لي إذا بدنا أسبوع بنعلم قلت له وقلت في الإعلام قلت لنا أن لن فلان جاي قلت له لا قلت لهم كده اللي هيجي النهارضة المسجد هنديره عشرة جنيه إيه كان هيروح إلى أصفين ثلاثة برمه كان هيروح إلى أصفين ثلاثة برمه إن شاء الله يعني خليها, خليها نعلم في الهواري أنه يوم الخميس اللي جاي خلاص كل واحد إيجا نتديره خمسين جنيه إن شاء الله هتلاقي الناس في شارع برسعيت من أول أنا نعلمه ادي ايه الدنيا ده عند الناس خلص. كذلك الامر خاف مقام ربي الخوف من القيام بنداء الله مش مجرد بك مش مجرد كلام لا ولذلك اهل العلم يشوف يا سلام يا اخي على كلام يا أخي السلف دول حاجة سبحان الله قالوا ايه قالوا اما من خاف مقام ربي يعني من خاف بين بينادى الله رحم معقبيه قالوا والخوف من القيام بين يدي الله له ثمره يبقى مش مجرد ايه مش مجرد ان انا اعيط وانزل دمعتين حلو وهو في ناس بتعمل كده بيروح في الميه صح شوفه وهو نازل القبر يا ويرتجف ورع بعد ما اروح اول حاجه اعملها راح مولع التلفزيون اول ما بعدين شاف اشف شيكاويكا فلاح يا ده أنت لسه جاي من ميت معي ده ده جبت لنزل القبر وشفت حالك كيف عامل ازاي ده خوف آه الخوف بقى شوف اهل عم قاله ايه واما من خاف مقام ربه قال فقالوا الخوف له ثمره ايه ثمره ونهى النفس عن الهواء حلوة كيف يعرف الخائف من الله تعرفوا ازاي اللي بينا احنا لازم اسمع الناس كه؟ تعرف الخالق من الله ازاي يا اخي ده اقول للصحابه ما كانش بينا احنا مش بعايه يا مش مسهل دموع عياط قول للصحابك قلتهم ماليه الدليل ثمره دليل ثمره انت بتوع يطلع الخطيب يوم الجمعه يا سلام يخطب خطبه لا الناس واللي بكى واللي الله ان شاء الله وبعد ما يخرج ها عاد إلى ما كان عليه بس. انفعال لحظي الانفعال لحظي ده لا يسمى خوف من الله لا يا بابا. ده مش هو ده بقى خاف مقام ربي الانفعال اللحظي ده لا إذا خاف مقام ربي شوف السلف قاله إيه قاله الخوف له إيه ثمرة الثمرة تطلع فين عشان تبقى انت كيف الدليل على خوفك إيه ونهى النفس عن الهوى. آه. امسك يا عمي امسك يا عمي دليل الخوف من الله نهي النفس عن الهوى اه تعالى بقى امسك الهوى زمال اهل العلم هو كل ما يهواه الانسان خلاص وهو اله يعبد من دون الله الهوى اله يعبد من دون الله افرايت من اتخذ الهه هوى اله ليه لأنك لما تنظر الى الرسل والانبياء جاءوا جوهر الرساله بالك جوهر الرساله مخالفه الهوى جوهرك مخالفه الهوى إن الإنسان يريد أن يتبع هوا كل يحبه يعمله. بيجو الرسل يتصادم مع أهواء الناس أعيز يزن يقول له لا أعيز يشاب خامره يقول له لا أعيز يستمتع بكل وقت يقيده له ويقول له لا لا لا لا لا لا لا, لا. هي مشكلة الشارع كده مع الناس مع الناس ولذلك اول ما بيجي رسول بيكذب بيكذب ليه انه دخل في حتة حساس ايه هي ها؟ انه يتصادم مع هواء الناس وكل واعباء ليه هوا بيموت عليه خلاص بيموت عليه خلاص حتة انت دخلت في حتة زي اللي دخلنا فيها دي دخلنا مع طوال اهل الفن هم هواهم ايه هواهم ايه ميتين عليه خلاص انت دخلت صدمت معها في عدة خلاص انتهت انتهت فكل واحد عايز يعمل حاجه العيالة ها تيجي تقول لها احجاب صدمت معه هواها فهي كده ولذلك معيار الايمان لا يؤمن احدكم حتى يكون ايه هواه تبعا لما جئت به ازاي توجه هواك للشرع والدين بقى خلاص لكن هي المشكلة في قضية الهوى، في قضية الهوى، وده وده اللي بيخليك تتصادم مع الناس في كل شيء بقى حتى في الفاتوى تعتبت حد خلاص في ناس تيجي تسألك او الله يعني هو بيسأل وعايز الإجابة موافقة ليه كده هي كده هي كده فما طلعت انا قلت الفن ده ده عارة وزنة وخنى وفدول كارس كارس تلع مولاهم الشيخ كريمة ومولاهم النجار كلهم ده مش ايه وده من البيان الله يقول الله يقول لك ليه خلاص هي جاي على الهاوى حبيبي خلاص هو مولانا بقى مع الهاوى بس خلاص هي بقت كده فاللي بيوافق هواه هو, هو مش, مش مستني اللي هو اسمع هو مستني ما يوافق هواه ولزايد الابرة كرنها لكل تلكه كده تلكه مسلمة الكذاب لما ظهر في حياه النبي صلى الله عليه وسلم تبعوه الكثير ده في وجود النبي اه في النبي تبعه الكثير اللي خلاهم يتبعوه مع وجود النبي ان النبي مقصر مش ناجح في الدعوة لا لا لكن مسلمه دخل من باب يعافه كويس يعني. اللي هو باب الهوى ده. باب الهوى عشان كده بدي جارين قلت لك اتفضل لما جيت عن احد الذين تابوا وكلم الاباء مسلمه بيقسم بالله يقولوا والله ما تبعته لأنه على حق فوالله قد كنت أعلم أنه على باطل ولكنني ما تبعته إلا لأنه كان يسارع في هواي يوم يروح يقول له يا مسيلم، ائذن لي في كم بيعملوا كاد؟ ائذن في الزنا يوما يقول له اذنت لك أنا دين عندي حلوة إذا بزعلش حد أسزني يوم أروح يا بس يوم ها خلاص ماذا الحلاوه دي؟ وعدوا رحله. له يأذن لي في شرب الخمر هذه الليلة يقول له أذنت لك خلاص جميل شوف حاجة حيلة وزاي مفيش عقد مفيش صدام مع الناس بابسطينش مع عفواء الناس ففي زي واحدة عايزة يتحجل بس هواها مش تقول لي بقى ومش عارف ايه وفتفاض وعباية وتجر في الارض ويلخينا شبرا ويلخينا زراعا لا هي عايزة تلبس البلطرون الجنس اللي افتاقها اتنين فيش مشكلة بالك، والبعض الملزق مفيش مشكلة بس هتحط حتتين واحدة حمراء واحدة صفرة على شعرها هي هواك، انت طبعا ايه تقول لها ايه ده حجاب الرقصات ده بالك يطلع عوض خالد الامور اللي حلو ده الاخت المؤمنة والاخت اتحجبت يالله عزيزي الله بالله حافلة. يقول لك يا سلام جميل اه حاجة حلو خالصة حاجة ممتازة. فهي كده القضية في الهوى القضية في الهاوى ما عندش مش فارع هوى هاوى فمديد تقرأ الكلام اللي قاله السلف قالوا لأنه يهوى بك إلى كل داهية ويدخلك الهاوية شف ربنا سميه تعفظ الكلمتين دول سميها وليه لأنه يهوى بك إلى كل داهية ويدخلك الهاوية بس سما كده شوف اسمه شف اسمه بل السلف نفسهم قالوا كده قالوا اذا اردت الصوابه عايز تعمل حاجة صح فافعل على عكس ما يأمرك هواك شوف هواك يقول لك ايه وروح عاملي ليه العكس عكس الصح يبقى هواك بأمورك بايه ها بكل باطل بكل باطل بكل باطل الله يبقى الثمر عندي الثمر عندي أنا علشان أقوي أنا بخاف من القيام بين يدي الله آه ده يظهر فيه أن أخالفه هواي ويكون هواي تابع له للشارع عشان كده قالوا إن مسألة بقى بتحتاج لمارسة إني تمشي الشارع هواك إنك تبص الواحدة مش عارف مع ولا مع ولا عريان صح كده الهواء كده بص كده خلاص يوم هتخالف هواك يقولك لك عارف ان ظللت على هذا حيجي يوم ويتحول هواك الى ما جاء به الصلاح حتجد لذة مش في النظر لا فيه في غض البصر تصدق تجد لذة دي فوزلك لازم تعمل ده بالممارسه بقى كده ما هي كل حاجه بالممارسه يعني تبص تلاقي اللي بيتعلم شواء في الاول خالص في بق... يبقى ايه قاعد ماشي في في الدريكسيون كده والشواء قاعد شويه شويه بقى براحته كده هي بيقول لك المتفاني يقول لك بقى ريلاكس خلاص يبقى براحته كده بقى مش عارف ايه شويه تلاقيه نايم يلا ويده وسعنا كده ولما يجي عارف ليه فاتح لوحده كده خلاص هي بقت بقت بقت ممارسه القضية كده انت هواك بيقضي سوءك الى كل مصيبة اما تقعد تخلف وتخلف وتخلف وتخلف وتخلف وتخلف وتعود نفسك على ده وتبقى مع الشر هيجي يوم يكون هواك لابتبعا لما جئت به فهتلاقي الزبق في العكس في مخالفة الهوى. شوف ستجد لذاتا في مخالفة الهوى. خلاص فانت شوف نفسك انت بقى طاغا وآفرا الحياه الدنيا ولا خاف مقام ربه مش كلمة ده ليها ثامرة ولها النفس عن الايه عن الهوى, عن الهوى طبعا الكلام هنا على عموم وده الناس كذا لكن والتخصيص لا ينفي العموم يعني زوال اهل العبرة بالعموم اللغضي لا بخصوص ليه السبب اللي انا بقول الكلام ده لان بعضهم رأى ان الوجهين دول حصلوا مع ارخين شو بقى واحد ها يعني طاقة وآثر الحياة الدنيا وتشوف بقى واحد خاف مقام ربه ونهى النفس عن, عن الهوى الاتنين كانوا من اهل ماك مصعب ابن عمير وعمر ابن عمير، والام كانت ثريه جدا يعني كانوا عايشين في رغب من العيش وبحبوحة من العيش ده البداية كده لما بقيت النبي صلى الله عليه وسلم مصعب ابن عمير اول حاجه خلاص ما بيش بقى اثر الحياة اللي الدنيا. وضع الدنيا تحت قدمية طارك مال امه وعزها والبحبوحة اللي بتقلب فيها ها؟ وخرج مهاجرا فقيرا كسائر المهاجرين الفقراء الاخ لا بن عماية خلاص لا الحياة والبحبوحة واثلال الدنيا عجبوا اوي وقعد كافر جنب امه خلهم تنفعها خلاص اما جاءت غزوة بدر اما جاءت غزوة بادر وصير عامر ابن عميد وخارج مع المشيكين تكمل الاسر اخوه بقى من المجاهدين المسلمين موصع بن عميد خلاص من المجاهدين المسلمين فطبعا المسلمين اكراما للموصع ابن عملوا ايه أرخوا وثاقه وكانوا مقيدي الأصل فأرخوا وثاقه وثاق عاما اكراما للمصعب شوف بقى ذا لأصل حد الدنيا وده بقى اللي خاف ما قامه ربه ولا عن النفس عن الهو فمصعب لما علم غضب وقال أيها الناس إنه ليس بأخير قادي بقى الولاء والبراء اللي أنا مكبر منه انا مش كافر ما باش اخوي انما المؤمنون بس خلاص فشدوا وثاقه وخذوا الفداء من امه فانها من اغلى اهل الاهل البطحاء من اغلى الناس فيه. ها؟ في مك خذوا الفداء ايه خذوا الفداء منه خلاص شوف ده بقى اللي خاف مقام ربه ومفيش قصاد ومخليها خلص لله ولها النفس على الهوى لأن الهوى بيميل لله اخوه ابن امي واموه برضو الامر ما يسلمش ده اخوه برضو لا ما مفيش الكلام ده. تقول تيجي غزوة احد امه بقى تبعث الفداء وتاخده ويخرج برضو مع المشركين في رزوة وعه عمر بن عمير يا يلقاه مصعب فيقتله ده مين اللي قتل مين بقى الاخ قتل اخاه لاجل ايه بقى الأجل الله يبني هذه الأولاء والبراء لله إيه الأولاء والبراء لله قاتل أخاه كاف، كافر, كافر. ما لديه لازمة عمل فلوه بقى يقول لك أخوك في الوطن وأخوك في شرع الشابرة وأخوك في الزوارحان أخوك. لا مش أخوه يا أخوه أنا بقول لابني لي فيه هنا لا مش أخوه يا بابا أنا أخوه المسلم انما إنما المؤمنون بس لو في الصين بقى مش في شرع الشابرة ها مش في الزاوية مش في الويلة لو قصي مسلم اخوية ولو بابه في بابي مش مسلم ما عرفوش له عند العدل لا اخوة ولا حب عشان ما حمرك ما تفهمش الكلام يقول لدي دعوة الى العدوانية و مش عارف ايه و الى ايه لا يا بابا له عند العدل العدل له عند العدل لكن لا يطالبني ده بحب ولا بخاو لانه هو لا بيحبني ولا بخيني ولا اقسم على هذا بالله، دل دلله هو فهل دلس علي ربي هو ده السؤال بس رب اللي قال ان دم ساسكم حسنات وسوء ود لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ده ده كلام ربنا لا كلام حد تاني هذا له عند العدل لا بظلم ولا بجور ولن يجل العدل إلا في ظل ديني وبقول ابنين ذي لكن غير كده لا فاشوف قاتلوا قاتلوا في المعركة قتله في غزوه وحب حصل للناس بأن كشفت عن رسول الله فكل من الذين واقضوا النبي بأنفسهم موصع بعمل موصع بعمل فدخلت المشاقص في بطنه ويف النبي بنفسه كده فالمشاقص اللي هي اسنان الاسهاد شوف بقى كم سهم كده دخلوا بطنه فوقع متشحفا في دمه فلما نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أحتسبك عند الله يا الله ومات أحتسبك عند الله ومات النبي يقبل انه رأى عليه حلة لم يرى مثلها قط، ويلبس نعلا شراكه من ذهب. خلص وصدق فيه، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى المحصلة، فإن الجنة هي الماء. يا سلام، فإن الجنة هي الماء. هذا عندك مثالين أخينا، واحد طغى وآثر الحياة الدنيا وراح بستين دينار. وعدل النفس على الله وخاف مقام ربه ولها النفس على وقدم نفسه لله لاني هواه نعيش انت مش هوا كده الهوا الليك تعيش والهوا الليك تبقى حر والهوا والهوا لا اقعد اتكلم على الهوا زي ما عايز اقعد اتكلم على الهوا زي ما انت عايز في مره احد ظبط لي لما طلعني بيبشرني باعتقالي قال لي اشت بعرفت لا قرار اعتقال فقلت الحمد لله رب العالمين قال لي يا ابن او انت بتحبش عيش في بيتكو اقسمه <تقسموا> لك او <مغلوم> غروب كده قال لي تحبش عيش في بيتكو انت يعني غاوة دورك في السجود <تقسم> كده بحبش عيش في بيتكو يا عمي لا انا هواية ان انا عيش في بيتك لكن لما يجي هواية ده اتعهض مع ديني تحت جزمتي خلاص انتا تحت جزمتي هواية ان انا روح اه ده هوى ولما عدني الكلب في, في قضية زكريا بطرس ده اللي كان في مدية مصر ده في 2006 وراء مبشرق قال انت والله اقسم لكم بالله قال لي كده قال لي انت مروح خلاص عشر حكثر منك بعد اربع شهور سجن جاي يقول لك انت مروح هواك فين الله اكبر والله الحمد يالله افتحوا لي الباب واجري بس راح سيلي سؤال بس قبل ما تمشي هسألك سؤال صد قال لي لو خرجت ولقيت زكريا بطرس بيتكلم هتعمل ايه قلت له هرد عليه ومش حسيبه قل رجعوا السجن يال خلاص ما ايما بقولي خلاص رجع السجن طيب السجن واحبه الي مما يلعونني الي صحيح انت هواك بشواك يا ابن الحرية وحبيبة وانا هو لكرهها والسجن مضيقه وقعف وقعالبه بس بس خلاص هتعمل ايه هتعمل ايه موف يا انت هاوي شيء اصحيح لكن ده في دينه وفي شارع في دينه وفي شارع انت رايح فين هتعمل ايه هتعمل ايه لسه والله كان قاعد معاه بالامس اه ايه القضيه عامله ايه وتاكله لسه جالسه من 15 قال له والله انا خايف عليك ده احنا ما صدقنا انك خرجت وبعدين ده انت دا كنت خارج سياسه هتخش جنائج يا <تصفيق> فندم يا مطرح بقى يعني يعني رفقا بنفسي يا عم طب خلاص هي انت بتعمل ايه ده ديني يا ابني ده ديني زي ربنا هيقدر ده هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ زي ما ربنا هيقب ده دين ده دين يا حبيب فأنا هواية آه طب أنا هواية بقى في بيتي واستعياري واكل واشوه كل عام ده هواية لكن في عندي دين لما هلاقي هواية بيتعارض مع ديني هواية تحت جزمتي خلاص هو ديني بقى واللي يحصل يحصل هو ديني واللي يجرى يجرى وفي النهاية لازم يكون عندك ثقة في الله والله ثقة في الله ولا ينصرن اللَّهُ الله يَنْصُرَهُ ينصره؟ بقى قول لك قصدوه الملكين مش عارف للإعلام وملكين الجلائب ومش عارف ايه وإيه وإيه وإيه وإيه وإيه وإيه وإيه ومعاهم قوة إعلام وقوة إن الله لقوي عزيز بس انت فدف بلا في بالك يبقى قعب بقى شو بقى انت من دول ولا من دول يبقى خايف ربنا آه. يبقى دي لها ثمرة ولها النفسة على, علي الهوى يا ابني شوف المحصلة. شوف المحصلة، فإن الجنة هي الم مش عايزها، أنا بستغرب في ناس طعّد، تسمعش منهم، معذرة أنا هستخدم تعبير دارج، مع اللي في تعبيرات لغوية لكن هو التعبير الدارج ده عجبني أوي، تسمعش منهم غير أرع، أرع، تومدمش تمسك واحدة تقول لها إيه، تدفع كم وتخش الجنة، تقول لك والله لو عندي ملايين أدفع. سيبها شويه ها طب البس الحجاب تقول لك طب ايه ما عندي لبس دفع فيه مئات الجنيهات هيبوظ لما استهلكه واجيب لبس ثاني يا كدابه يا مرتعه ده انت لسه بتقولي مليون جنيه <تصفيق> <تصفيق> لو معاه مليون دفع بس اخش الجنب كلام كلام احنا مش عايزين يبقى كلام احنا عايزين اللي بتقوله ده يبقى له ثمره حقيقيه والله على ارض الواقع يبقى فان الجنه هي الايه هي الماء يقوم باقي الكفر يسمعه الله ده في جحيم وفي جنه وفي اللي هيخش الجحيم وفي اللي هيخش الجنه طب امتى شوف السؤال بس السؤال اللي لك هعلق عليه بقى طب امتى عشان كده راح جاي هنا يسالونك عن الساعه اي انا مرسله طب امتى بالله عليك ده سؤال من الناس بتفهم طيب لو جتني يوم الخميس اللي جاي هقول لك اسكت الناس دي بتفهم ولا ما بتفهمش والرد عليهم كان ازاي والرد عليهم كان ازاي سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نشتغفرك نتوب إليك اللهم تغبل منا آمين آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم تبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم خلنا بقى اللي ابدا وعزيمه كده في اللقاء القادم ولا هنعمل